إذكم محمد صادق من الإمارات محمد صادق نعم من الإمارات نقرأ عليكم شيخنا نواصل قراءة تفسير جامع البيان في تفسير القرآن طيب أحسن الله إليكم بارك الله فيكم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم تكون المتصلة إلى صاحب جامع البيان في تفسير القرآن قال يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل أي أولاد يعقوب فقد دقيقة شيخنا لا لا. نعم حسن الله عليكم يا بني إسرائيل أي أولاد يعقوب هيجهم بذكر أبيهم أي يا بني يا بني العبد المطيع لله يا بني العبد المطيع لله اذكروا احفظوا ولا تنسوا أو اشكروا نعمتي التي أنعمت طيب نعمتي التي أنعمت عليكم فلقوا الفجر البحر وجعل الانبياء فيهم وإن, وإن جاءهم من فرعون وغيرها ولا شك أن نعمة الآباء ان نعمه الاباء نعمه الابناء وأوفوا بعهدي في محمد عليه الصلاه والسلام أو في أو في امتثل أو, او امتثل امري اوفي بعهدكم ارضى عنكم وادخلكم الجنه او بالقبول والثواب وإيا يفرهبون خصوصا في نقض العهد وآمنوا بما أنزلت أي القرآن وآمنوا بما أنزلت أي القرآن مصدقا لما معكم فإنكم تجدون فإنكم تجدون محمدا مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل ولا تكونوا أول كافر به أول فوج يكفر بما أنزلت من أهل الكتاب ولا تشتروا لا تستبدلوا لا تستبدلوا بآياتي بالإيمان بها بالإيمان بها ثمن قليلا الدنيا بحذافيريا أو ما يصيب العلماء من السفلات فإنهم عينوا على كل سنة للعلماء شيئا فخافوا إن أسلموا يفوت ذلك عليهم وتفو وتفوت الرياسة وتفو وتفوت الرياسة أيضا قال العلام الغزنوي في حاشيته وتفوت الرياسة كذا فسر بالحسن الحسن البصري وتعيد و التعيد بن جبير ايضا فكتموا صفه محمد صلى الله عليه وسلم و ايا لفتقون أي, ف... اي فخشون لا فوات الرياسه ولا تلبسوا الحق بالباطل اي لا تخ... تخلطوه فان علماء اليهود يزيدون في ايات الله ما, ما يشتهون و الحق عطف على المنهي او, أو وان تكتم الحق فالواو للجمع اي لا تجمعوا بينهما قال العلام الغزنوي لا تجمع اي تلك الخصلتين القبيحتين بينهما وانتم تعلمون بانكم تكتمون وتلبسون, أو وتلبسون تكتمون قال والكتمان والالباس في حال, في حال العلم بهما اقبح وأقيموا الصلاة أي صلاة المسلمين وآتوا الزكاة أي زكواتهم والمراد طاعة الله تعالى والإخلاص واركعوا مع الراكعين أو كونوا أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وهو الصلاه عبر عن الصلاة بالركوع لأن صلاة, لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع اتامرون الناس بالبر بالإيمان وتنسون انفسكم تتركوها من البر كالمنسيات نزلت في أحبار اليهود ينصحون سرا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون قال ولا يتبعون هذا قول ابن عباس وقال غير معناه وتأمروا الناس بالقبول أحكام التوراة وتنسون انفسكم فتتركون ما فيه من بمحمد عليه السلام وأنتم تتلون تقرؤون الكتاب التوراة التي فيها الوعيد على العنادي ومخالفة القول, ومخالفة القول العمل ومخالفة القول العمل أفلا تعقلون قبح صنيعكم واستعينوا بالصبر والصلاة لما أمروا أو لما أمروا بما هو شاق عليهم هو المال والرياسة عوجلوا بالاستعانة على طلب الآخرة بحبس النفس عن المعاصي أو الصيام لما فيه من كسر الشهوات أو الصبر على أداء الفرائض والصلاة التي تنهى عن بحشاء المنكر وإنها أي الصلاة فإن الصبر داخل فيها قيل تقديره إنه لكبير وإنها لكبيرة فحذف اختصارا ولم يقل وإنهما إشارة إلى أن إلى أن كلا منهما لكبير أو كلا منهما لكبير أو الضمير الاستعانة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين المؤمنين حقا الساكنين إلى الطاعة قال ابن جرير الآية عامة لبني إسرائيل وغيرهم الذين يظنون يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم محشورون إليه وأنهم إليه راجعون أمورهم راجعة إليه فيحكم بالعدل ثم قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وهو كما مر جعل, جعل الأنبياء فيهم وخلاصهم من البلاء كرره تأكيدا وأني فضلتكم بما أعطيتم بما أعطيتم من الملك والكتب والرسل على العالمين عالم زمانكم وتفضيل الآباء شرف الأنبياء واتقوا يوما احذروا ما فيه من عقاب لا تجزي لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا من حقوق او من الجزاء فنصبه على المقين اذ والجمله صفه, صفة يوم ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه في شان الكفار رد عليهم حين قالوا اباؤنا الانبياء شفعاؤ لنا ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل فداء وقيل بدل هنا قال صاحب الحاشية عدل أي أصل العدل التسوية سمي به الفدية لأنها تسوية بالمفدة وهم لا ينصرون ولا, ولا لهم ناصر يمنعهم من عذاب وإذ نجيناكم عفوا على نعمتي على نعمتي على نعمتي هكذا أو نعمتي وتفصيل لها من آل فرعون اتباعه يسومونكم يبغونكم والجمله حال سوء العذاب أفضعه وأشده نصب على مفعول يسومونكم يذبحون يقتلون بيان ليسومونكم هنا ذكر صاحب الحاشية ليسومونكم أي الجملة بيان الجملة بيان للجملة ولذا ترك العطف أو ترك العطف أبناءكم ويستحي ويستحيون تتركون أحياء أحياء للخدمة نساءكم وفي ذلك صنيعكم أو صنيعكم بلاء محنة من ربكم عظيم أو, أو الإشارة الإنجاء فالبلاء بمعنى النعمة وهو قول كثير من السلفي هنا ذكر في الحاشيد أو قال عطف على قول صنيع بحسب المعنى ثم قال على كثير من السلف كابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم نعم وإذ فرقنا فصلنا بين, بين بعضه وبعض. بكم البحر كما يفرق بين الشيئين أو كما يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهما أو بسببكم, أو بسببكم أو متلبسا بكم فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون اقتصر على ذكر الآل للعلم بأن فرعون أولى بالغرق وأنتم تنظرون غرقهم وإذ وعدنا, وعدنا, وعدنا بمعنى وعدنا أو الله وعد الوحي وموسى المجيء إلى الطول موسى أربعين ليلة يعني أنظر إلى نعمتي عليهم إلى نعمتي عليهم ثم إلى كفرانهم ثم إلى عفو عنهم ثم اتخذتم العجلة أو ثم اتخذتم عند شربه، ثم اتخذتم العجلة إلها من بعده بعد, بعد, بعد مضي أو مضى موسى بعد مضى موسى أو مضي موسى هكذا ثم من بعده بعد مضي موسى وأنتم ظالمون بشرككم ثم عفونا محونا ذنوبكم عنكم من بعد ذلك أي الاتقاد لعلكم تشكرون لكي تشكروا عفوي وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان أي الجامع بين كونه كتابا وفرقانا بين الحق والباطل وقين الفرقان انفراق البحر لعلكم تهتدون لكي تهتدوا بالكتاب وإذ قال موسى لقومه العابدين بالعجل للعجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل معبودا فتوبوا إلى بارئكم خارقكم قالوا كيف نتوب قال فاقتلوا أنفسكم أي كل منكم من لقي فأصابتهم سحابة سوداء لا ينظر بعض بعضا بعض ففعلوا فغفر الله القاتل والمقتول والقتل سبعون الفا أو ليقتل البريء المجرم ذلكم ذلكم أي القتل خير لكم عند بارئكم من حيث إنه وصلة إلى الحياة الأبدية فتاب عليكم أي ففعلتم فتاب عليكم إنه هو التواب أي الذي يكثر أو أي الذي يكثر قبول التوبة الرحيم المبالغ في الرحمة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لن نقر لك يذكر نعمتي بعد الصاق إذ سألتم ما لا يستطاع لكم فإن موسى اختار سبعين رجلا ليتعذروا إلى الله من الشرك فلما سمعوا كلام الله قالوا ذلك حتى الله جهر عيانا ونصب ونصبه على المصدر أو الحال فأخذتكم صاعقة صيحة من من السماي أو نار وأنتم تنظرون ما عصابكم فلما هنكوبك وتضرع موسى قائلا ماذا أقول ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أهلكت خيارهم فتضرع إذا أهلكت خيارهم فتضرع ودعنا شد حتى احياهم الله عز وجل حتى احياهم الله عز وجل حتى احياهم الله هكذا حتى احياهم الله عز حتى احياهم الله تعالى وهذا قوله ثم بعثناكم احييناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقه لعلكم تشكرون نعمة البعث، وكلام بعض السلف أن أن طلب أن طلب الرؤية حين خرجوا لأجل التوبة من عبادة العجل، وكان قبل الأمر وكان قبل الأمر بالقتل، وكلام بعض بعض هذا بعد القتل والله أعلم. وظلنا عليكم الغمامة، الغمامة قال. الغزنوي يصرح كثير من السلف انه ليس من جنس غمامنا بل نوع اخر الطف وابرط وانور السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التين وانزلنا عليكم المنا النزرنجين هكذا النزرنجين او عسلا ألذ من عسلنا أو خبز الرقاق يسمى عندنا الرقاق الرقاق والسلوى طير هو السماني أو يشبه السماني كلوا من طيبات أي قلنا لهم كلوا من حلالات ما رزقناكم وما ظلمونا يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا فحذف فحذف اختصارا ولكن كانوا أن يظلمون بالكفران وإذا وإذ قلنا وإذ قلنا دخلوا أمروا به بعدتي هذه القرية بيت المقدس أو أريحا قيل لهم لم يدخلوا قيل لهم لم يدخلوا البيت المقدس في حياة موسى فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا منصوب, منصوب على المصدر وادخلوا الباب القرية سجدا من منحنينا ك الركع تواضعا أو ساجدين لله شكرا وقولوا حطة أي مسألتنا حطة حطة هكذا مسألتنا حطة أي حط عنا خطايانا ومره بالاستغفار كما صرح عن ابن كما صح عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أي مغفرة استغفروا وقيل أقروا بالذنب أو أقروا بالذنب قال عكرمة قولوا لا إله إلا الله نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم وهو جواب الأمر وسنزيد المحسنين ثوابا وإحسانا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة, حبة في في شعرة أو حنطة وحاصله أنهم أمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يسحبون على أستاهم رافعي رؤوسهم وأمروا أن يستغفروا فاستهزؤوا وهذا غاية العناد والمخالفة ولهذا قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء عذابا أو طاعونا أو بردا قال صاحب الحاشية عذابا فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون الفا بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن طاعة الله ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه أي اذكروا نعمة اذكروا ذكرهم نعمة, نعمة, نعمة إجابة دعوة نبيهم في شأنهم حين عطشوا في التيه مع أنهم مذنبون والسقي والتضليل في التيه ودخول القرية بعده ولم يراع الترتيب في ذكرها قصد إلى بيان إلى بيان تكثير النعم نعم إلى بيان تكثير النعم كذا قال صاحب الحاشية وعزاه وعز إلى الوجيز أيذكروا نعمتي في إجابة إجابة دعاء نبيكم في شأنكم لما عطشتم في التين فقلنا نضرب بعصاك الحجر حجر خفيف مربع قيل إذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء وعند بعض وعند بعض أنه لن يكن حجرا معينا يضرب أي حجر كان فينشق ذكر صاحب الحاجية في قوله حجر يعني نقله البغوي عن ابن عباس هكذا فانفجرت فضرب فانشق منه اثنتا عشر منه اثنتا عينا قد علم كل أناس كل سبط مشربهم عينهم التي يشربون منها خاصة بهم مشربهم وضمير الجمع لمعنى كل أناس هكذا قال صاحب الحاشية كلوا واشربوا أي قلنا لهم ذلك من رزق الله أي ما رزق ما رزقكم الله من المن والسلوى وماء العين ولا تعثوا لا تعتدوا في الأرض مفسدين حال إفسادكم أي أنتم مفسدون لا تزيدوا لكن لا تزيدوا فيه ثم عزاه الوجيز كذا قال صاحب الحاشية واذا قلتم يا موسى وإذا قلتم يا موسى لن نصبر أي في نعمتي في انزال, في إنزال المن والسلوى طعاما طيبا نافعا ثم اذكروا سؤالكم استبدال الأطعمة الدنية لذلك على طعام واحد كانوا يأكلون المن والسلوى فيكون واحدا أو أرادوا بالوحدة أنها لا تتبدل كما يقال طعام فلان واحد أي لا يتغير ألوانه فدعونا ربك أيسنه بدعائك لنا إياه يخرج لنا يظهر لنا مجزوم بجواب فادعو الشيخنا تسمعون صوت واضح مما بارك الله فيكم الله مما تنبت الأرض من بقلية من خضروات ما لا ساق لها تفسير لما تنبت وقع موقع الحال وقذ ثائيا هو معروف وفوميا هو الحنطة والعرب تقلب, تقلب الفاء فاء والثاء فاء أو الخبز أو, أو اسم, لك أو اسم كل لكل حب حب يؤكل وعدسها وبصلها قال وعند سيا وبصلها قال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى طبعا ذكر صاحب الحاشية هنا والعرب نحو مغاثر ومغاثر وأثافي وأثافي وعاثور وعاثور والتفسير الأول ابن عباس وبمالك والحسن وغيرهم والثاني للمجاهد وسعيد من جبير وفي قراءة ابن مسعود وثومها بالثائي والثالث والثالث لعطاء وسوفيان القريق قال بعضهم الحبوب الذي تؤكل كلها فوم هكذا قال منه قال صاحب الحاشية أتستبدلون الذي هو أدنى أخس من الذي هو خير المن والسلوى لنفعيم أو طعممة وعدم حاجة للسعي اهبطوا مصرا قال اهبطوا مصرا في الحاشية إن كان الآمر موسى فكان أخصد من الله لهم في نزولهم إلى البلده وخلاصي من التيه وإن كان الأمر هو الله تعافي فتقديره قلنا اهلطوا جملة مستأنفة يعني دعاء موسى فأجبناه عزاه للوجيز كذا قال صاحب الحاشية مصر مصر من أمصاري نعم شيخنا طيب شيخ نبارك نعم شيخنا نعم شيخنا بارك الله فيكم احسن الله اليكم وكتب الله أجركم وسعيكم وشيخنا أجيزون على ما قرأنا حتى الآن أجيزون ما قرأناه آه، نعم نعم الان آه، الان أي الان بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا الشيخنا بإذن الله غدا نتصل عليكم في مثل هذا الوقت إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته